قالوا يَا مُوسَى إِنَّنَا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلَا إنا هاهنا رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ثفرق بيننا وبين القوم الفاشقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأش على القوم الفاشقين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 لئن بسطت الي يدك لتقتلنا انا بباسط يدي اليك لاقتلك ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ان أخاف الله رب العالمين انني اريد ان تنبؤ ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين